I like you to share my 모양새's and the original proof. Where things live ¿ zeker?, what I'm saying and what it has become do you know does happen and what but when my father lived in school, When飾ines like musicalounts in my society wouldn't say that you weren't dare. A Rightceptic keyboard for people present. دين يقول لك ان الله عليه وسلم الله عليه وسلم. ان الله يقول لك يحدون الله ورسوله لك يعني يعادون يعني لك ان الله كرب لك ان وتول يقول لك ان الله يقول في حد, حد الله يعني يعني يعني يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان يقول لك ان یعنی کارینان و آسندیا، یعنی آن وعده بود که سودیت که هر دنیا جایی که آسون جار آسون شیر بود، تیر بود، نه آن بدنیان نوکش نه، تفنگن، آه تفنگ سلاح نه، علب سلاح چنا؟ آسون، به هم دیگه بودی یه حادشون، علب جور اول شرایط دوت کم سلاحی، علب سلاحش آسندیه تا چکرند، به هم دیگه بودی یه و کرب لود بند. اون مرد وید دشمنتی آخوده او پیامبری وید کنه. او کرب خوده وید بند. او پیامبری وید بند. سال الله علیه و سلم. یان دشمنتی دین آخوده کنه. شدی عاده آخوده کنه. کرب و آیات وابد نبود خدا اینو نخورد. کرب و حديث وابد نبود به پیامبری قتی سال الله علیه و سلم. یان رخ نال بگرید. یا او باوری پناهی تو ایمان پناهی دید. و با من ولایت جوانی آن و عدالت هر آخه نکو او بی. و با هاو كسبهن لدكات كوبيتو يعني هنا رزيل كرن ودي هنا ذليل كرن وكيم كرن وهلاق ده عندي هلاق بك كبكة يعني ذليليا ويهانا رزيل كرنة وهلاق كرنة هلاق جونا ده جو يعني معناوي أي سيكبتونا ایش تو ولی نه وقتی نامزجی را باز بدهیش لحن، آدم در بامیه لاق بدو دعاه داد و داده به خدار کت و درازیل کت. بوش علم آذینا، چونی توش اکثر دنیا ودیش لحن، آدم لحن ایهانه کردنو رازیل کردنو به خدار و ما مزگینیا برامید دتا ایمان داره. تو هم کسی دجناتیا خدای پاک دجناتیا دین خدای پاک دجناتیا قران پاک پی پیغمبرک صلی الله علیه و سلم او سنت پیغمبرک الا رب العالمین و امرونه الذرین که دلیل که بهیناک بعد دنیا چوش خدایانه بسطا او حتی ال رب العالمین حسکری کما کوبت الذین من قبلهم هر وکی او مروا رب همین ذلیل کرونی لوربین اوت بنینوکا توفرت مکه اوت وخته شری بدره تیم گل پیغمبر صلی الله و سلم کین ابا مين همو دليل كرنو او بيقدر كرنو الهالك برن بجهر وكيوار ابا مين همو كسه كي ديچ يديجنات يا خوبيتو بيانبريم تسال الله عليه وسلام يا چب کافر بيت و علاني كفر خو آشڪرافت مشرك بيت يانيش بسرمان مين عين ناف بسار مسماعنا اما ضد باوري پي نبي و چي نوكان دگه كان اينات بجن مسماع اما دش من وقتية كشكان قالهم سنة تبعهم بلي وسلم هذا هم رب العالمين ذا هلال بتو درازير رب العالمين داني في ده القرآن الله عليه وسلم ويا رخنات جيت بش ونیا که افیش داد چون که افیش خداوی توی پیامبری بیب صلی الله علیه وسلم لونی میروه با صرمانی با قدره و دلیل میروه با صرمان پیششی تف قیق و نیا به رئیسی که جناب علیمی بیشته خواجه نکنه از دش لیکم از دیواش کینم و درازی کم و دهیداق دم هر کسی که دوچنعتیا خداو پیامبری بکت یا نیا قرآن بکت یا نیا سنت پیامبری بکت صلی الله علیه وسلم هر وکر علیمی کافریت بین نکه و اوکریت بین الجنايات دينه خديك لدليل برين والدليل برين هو رب العالمين دوامش الدليل كتبه هلاك بقى وقد أنزلنا آيات بيناتي باشك يا محمد صلى الله عليه وسلم وقال إمام درم ما بونجود إنا هنا خالد آيات يعني دليلة أشكره سر أفقران أخف نار رب العالمين وأف حديث في عنبر صلى الله عليه وسلم وحي لنا رب العالمين يا أدي خالد وكما محمد صلى الله عليه وسلم في عنبرك حق ويراسته آيات و دليلات آشكرانا سر به هندي اوه خلالات او چه خلالات؟ مش تيبواتا ديال كران؟ خاص بابا خلالات و احسنا كد دي حقية بچه احس كد دي هواي نفسه خوب چه نحن درغواني بشهد وقد انزلنا آيات بينات معاهم آيات آشكرات انا انا خاره ساهم بكو على مزاند او دين حقه او بقیغنبر حقه صل الله علیه وسلم و او شرعات فعهات او شرعات حقه و يراسته ولل ن آوکس ایمان پناهینی، آرحمک الله، مباری پناهینی، اوه دوجمناتی لبکت، آوهم کافرند، و ایمان قرآن و سنت پناهینی، یان دوجمناتی لبکت، یان کهر لفبدن، ذلک بیانهم کهر هوما انزع الله فاحبت الله اعمالهم، نیکهر دین خدا لفبدن، کهر سنت ربیعمر لفبدن صلی الله و علیه و سلم نیاد می‌رود کلیت، اسلامش نداره، لحین در ربیعمرش گویی ولی کافرینه، نرکس که باهی پناهینی. واشد خدي إنا خوارق في عملي ورسالة الله عليه وسلم أفاد الإسلام الإشتدار في الكافر بيد عذاب مهين ما بحازر كده بملو في الكافر عذابك مهين يعني اللي تيجي له هنا رزيل كرنا مهين إهانة يعني رزيل كرنا يعني الناف عذاب ده اللي هنا عدال دام وفى عذابش دب يتشل يكأن وده هنا رزيل كرنا يعني هم عذاب وعيان يعني هم عذاب ومعنويش بعند القرآن ده قال جرب جرب زوقه يعني طعم كأنه بيشنا أهل الجهنم، طم كنا وا جناحه وا خرابه وا كفره، ويش كي أوانو ده, ده هنا رزين كلامش. يوم يبعثهم الله جميعاً، نافع مش دوير قيامته يبعثهم الله، طبعاً هم هذا صاح ابو عمهم وهم رو بده يبعثهم الله جميعا يعني عمود ربنا بده صاحبنا وبينبئهم بما عملوا ينبئهم يعني يخبرهم يعني ابو عم دي بيشته دي بيشته مروا في هم مروبكي او عمله مروبيكي بيشمروا يا تفلان شو دكاتري تفلان شو دكاتري تفلان شو دكاتري تفلان خيرهك او عمله مروبيكي رب العالمين هم احمد في مروبي ودي حساب ايش قال مروبيكا ينبئهم يعني يخبرهم ثم يحاسبهم عليه سين رب العالمين بحساب ايش قال مروبيكا سر بي عملي سرواه شو لاوي الكريم احصاه الله رب العالمين أو عملي أمكانها عمويه شريكي امويه جماعتي احصاه هجماتنا احصائك يا ها إحصاء تجمعها ها إحصاء الأخوة الحسوي هذا. الجرعة كاش تزور بوناش يوم بجمرين بحسوي كذا كذا تجمع. جا إحصاءه الله يعني رب العالمين هم وياه أو عمله أو شو لأوت كان ونيا هم وياه كذا كذي هم وياه هجماتي وهذا دليل سرطان سر علمي رب العالمين قال رب العالمين همشت كذاني. يمرو بخو أم خو ونيا أم نزاني كاتمروا يشيكين أو كناكين میر امرو چی گہ ونی امرو فر بیذ گت یام امرو فر نجارن ہر اینکاریش اد گت امرو یکرش مثلا بامین نبسیه میرو بک زان نبسی ایمان یه ابدی مخلوقاتی مخلوقات چ گت الله اللہ رب العالمین همہ زان تو ہجماتن وطبعا جن اجماتن ايش رب العالمین قاصد تخوش کملائکۃ نیت فریک چ گنیش نہیں نزیس. نہیں سنیش ما یلفظ من ضمن قول الا لدے رحیب عتی همو مرو با کی هر آخه فنا کرد شود که مرفت کرد این لای ملکه دکه های عمل صالح نبیست و اگر شرایط چبیه بنا حان نبیست سهند را بلند می همو یه نویسیش الله و بهند را بلند می شد را بلند می نه مو یه جمعیت مضانی و یه نویسیش یه وقت ملکه دکه بنویسی مروبي يا بيركيري وعلى العالمين رجع قامتها ما يرد يشطب مروبي والله على كل شيء شهيد ابا عمي شاهدها صار هموش تكيد بيني ويا قال هي شاهدني ابا عمي ويا قال هاي ودبيني الهموش تكيد وونجي ابا العالمين وقته روجا كما تها طبعا انجم نقول بايماندار رب العالمين حال وجه حديثه بعمري هذا صلى الله عليه وسلم بجد ايماندار دي نزي كي خوكد قبل العالمين ودي سته الكاتب يعني خلقنا وبنيت صحا محشر لدوي ايماندار وبوش تي نجي باش ته عملت يوم كذا كذا مش تفلان رجتك فلان جناح وكلي فلان رجتك فلان جناح وكلي هتا او من بايماندار هو حسب كار كادش لهت هذا الى تشد جهنم الى رب العالمين دي بشي سترته عليك في الدنيا وانا أخفرها لك اليوم جمال دنيا تستر كربوي من أفا نشاكس كسوة لنا كربوكو بيقو ناحية بتاب حسير وغروج ديتشلتا كام أغروج دي ديتا خوش بمو يتبعمت بحشي له أفا مروفة إيمان دار وانيا هو يأخصاه الله وإحصاء الله له يعني أخطى رب العالمين عملية مروفة إيمان دار و تجميريد كسي وغالينيا وبتنية رب العالمين بيشتمون تنيره في اسئله تلك يافرزيتكم اذا عفونيا واذا لاقوج بهم تماما بحاجته اما مروب كافر مروب فاجر مروب فاسق عرفتوا بان اكيد سيرهم ديچي او يهونيا رب العالمين ايش يقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم آه به دلخ کریم، به باوری نه اینه، به ایمان نه اینه، به خرابی کری. منی دبیش نه لعنت دختر که بید، به اف احصاهم الله و نسوه. یعنی رب العالمینی بوم رو به ایمان دار. منی رب العالمینی بوم ایمان دار. فرق کدیلی که؟ جلیام رو کافر، جلمور به فاجر، جلمور به فاصر. آن اني alam ta'lam tamita rana jadet yani mutanadit ya wa najadet ma'na mutanazani ma'na alam ta yani mutanazaniya muhammad sallahu alayhi wa salam wa imadar wa nafsi fa ma bu takrir yani ba ba zalan yani tuzaniya muhammad wa imadar tush zani ay amur al quran wa kan tush zani anna allah ya'lam ma fi samawati wa ma fil همو اوشت النافع اسماني دا و اوشت النافع عردي دا. همو إيمان دار أبي إيمان أبي فوشكال فوشكال عالم والشهادة. او ايمان هبيت اف ونیا اوش عالم نیا ربعمين هم أوشته فشارةي وأمنظان إنه ما هقولنا أو ربعمين زاد وأوشتهن بيني نيش هاي بيشك. العالمين <سؤال> <سؤال> أوشتناف عسماني وعديدة علم مظانينا رب العالمين ما يكون من نجوى ثلاثةين. يعني نجوى يعني نجوا يعني بخب تنه باغن أم سي كاسب ونها تشين الله لأك و راحتي باغن ونها تشين نجوة, نجوة قال إكادي دي تشين باغن و راحتي ونها نجوا. نجوة جاب العالم بجد هر سي كاسب الجيهة التي بان ونها في جماعتها كده بان تنه قل إكادي واخف نكو بكن الا هو رابعهم الى رب العالمين يچاريه این شده فایجی دی لو لیمیت اوتچور کزبن ازی چوره بزانی پرزانی کو چت ویژن چنا بزن ربا عالمیش و کی ونیه چاره چت گت هموشته که زانی مو پتر ویژنانی مو جون گراوی چوره زانی کو چنودله هسیکودا عمر رمضان زانی کو چه ناو دل هرسیکودا ابراهیم زانی کو مقصد و پی چی بیا فنیش میجر حیونی ازم بهج مد دو کسانی بهج مد فلان شو بگیم مقصد ما اونیا که اونیا فلان سيدي منشتهي ديل باركومن هافي زرامو دهي از یک اما رابعا الا هو رابعا الا ربامي اي چاره زاينت گاوام روونت چه بوديم چه ولا خمسهتن هكه پنچ كاسيش تني بافن و هو سادسون الا ربامي ششيع يها قال هي بيني تو زاينت ولا ادنا من ذلك يان في بن. يعني كمتر في عددين يعني كمتر سيا بن كاچنده؟ او كمتر سيا دوبن، بن آن كمتر شاشا بن كاچند بن؟ آن كمتر بنجا يعني چار بن هل ايه الوابط إلا رب العالمين علم به هاي ظانين به هاي وإلا رب العالمينش إش يدقل وادا بعلم خوب ظانينه خوب ديدناخو ولا أكثر يوم بتروانا بن؟ ترسي ترفينجابن داب زمان يعرف عدد ده عدد اترابع من يجوتي نعرف عدده يعني بزوا عددنا قبل علينا شتكد آي هذي هي الزاني نوبيها نعم هو عددك ربعنا أما بيكني مو نبو مدينة بهندي ولا أدنى من ذلك ولا اكثر كم ترفي عدد داي أزوت كم تردوه من انجوامو سپس منو که اونیا، پس احتمالیم اما به اینو چند دستکنن دو آبسرده، اما یک اونیا گلخو، یک فلان کس گلخو داره بی‌توه. دو آبسرد. آه، اما نمی‌بینیم این اجوا. نمی‌بینیم تكلم او مع نفسیه، اما اجوا و دو کس چه کنن؟ نهانی و نیا باعث دزیبه باعث. چکن تربن تربن، ایلا هو معهم، ایلا رب العالمیه کل دا، رب العالمیت أينما كانوا، هارجيك eleven بن اوvedobن بن عديدobن نوفتو بن هارجيك يابي إلى بن امينيك جلوده ربع امينيك جلده ونيا نبي دارتي ها ما بيني ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها نيا بقدرته شيءات قرب عاميه زياده اما من يك ذات قرب عاميه كده يتقال ودا هرجي كلمه چون وقت پیغمبري صلى الله عليه وسلم دتيه و جاريه و عبداجن او ان النبي پیغمبري صلى الله عليه وسلم دت اين الله قالت في سمائي قرب عاميه و دت كيره ما دت الرسمنه پیغمبري صلى الله عليه وسلم دت في आजाद جارييه و عبده دت و چيا هو إنها مؤمنة يعني بدر سعو سمت أبا شكو إيمان داره ما دام قلت يا رب العالمين عثمان وسن عرش يعني أبا عقيدة ما بصرمان أبا يعني رب العالمين سر عرش الونية لالوا كسونية بذات خداح أو كسدوكس جليك دافنيان سايون شراون هذ شن كسبه وهو معهم يعني بعلمه يا رب العالمين مع يتوه وقال دابينو بعلمه وبديتنا لا معنى رب العالمين الذي يجعلنا نتائج من المكان الذي يجعلنا نتائج من المكان الذي يجعلنا نتائج من المكان الذي يجعلنا نتائج من المكان الذي يجعلنا من المكان الذي يجعلنا من المكان الذي يجعلنا من المكان الذي يجعلنا من ورب من المكان الذي يجعلنا من من المكان الذي يجعلنا أبي العثمان أبعس كي <تصفيق> أه، والى الله يسعد الكلم الطيب، يا بلند بيد أخذ نيت حب ويجوان ودراسة هم بلند بنقول لك ولا رب العالمين، فهموا دليل نسألناك رب العالمين الكير ذاته خير مني العثمان وصار عرشي، أما ما تقولي وهو معهم أينما كانوا، يعني رب العالمين قال ودا بعلمه بلند إيش رب العالمين قلت موسى وهارون قلت إنني معكما أسمع وأرى. نقول إنني معكم بذاتي تهذات خود قال <سؤال> نقول أزقالن قدابته بسمعي يعني منها قاله ورؤيتي ناديتنا ونья علمي ونья إرش دارب العالمين بحسي علمية كريه فطبعاً رب العالمين يا كارب العالمين تقال عبد الله دون نوعيتين نوع كهيه يعامب همايا أو أو دارب العالمين إرادبتي Then children say, وهو معهم people كان have knowledge, wisdom will help, into Finanz, knowledge It's easier to basically live a life, another kind father 무� enamel, or other kind of told me earlier Then you believe that when you are間 tables around the society Theanne people say I don't ultimately have an attorney They « Yahu Pégambar, Yahu Mruv al-Saliha, Yahu Shihidu. » Et les autres disent, « Il est avec ceux qui ont été humains et qui ont été humains. » Et le Pégambier s.a.v. a تحزن à الله معنا La ta'hzen, il est avec nous. » Il veut dire, « Il est avec الله معنا يعني devons être humains. »« Il est avec nous, et il est avec اناعمایته اچیه به خاصه میته ایمان داره یعنی دو نوعه ربع عالمین دو نوع معیت ایت این گل عبد هویت گل عبد خدا یک یا عامه کعالم و دینونو غالبین و عامه بو حمایت یک ایش هاروکاریه و خشتوانیه و خاصه بس ایمان داره برهن ده امام احمدش ا راضی به خدا ربیت بجید بحتب على سيف آياتكَ بجد أبداً سهل، يا كرام يتكلم روڤي بعلمه ورؤيته، علم وديتنا خو زانينا خوي يتكلم روڤي دا نبذات خوا آيات ألم تعلم ألم ترى أن الله يعلم الله يعلمه؟ وأخير بجد إن الله بكل شيء عليه بجسارة وتأخير وتأخر رب علمي رب العالمين يدقل عبديه ومعيته رب العالمين معيته ثم ينبئهم بما عملوا إيش تهنجيش رب العالمين ينبئهم يعني يخبرهم يعني دبىش ده فاك سوءاء من نجواكرين ابتني قال اكودوا آخفتين بما عملوا يعني او شو او واكرين يوم القيامة ورجع قيامته يعني حساب قال هم فلان فلان وده حساب قال أو ربعميني هايهم جو هاي، وين جو تبيني، هو رجاك يا مالد حسابك قالنوكات أو شلون كنا سر خرابي أنا تقايد لا خير في كثير من نجواه، آن بقى فخفنا تناكرن هاي، وخرابي وظلم وغيبات وبختاني إِلَّا كِبَرِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِذَا فُؤَأَتَ جُثَّي وَلِي ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَيْنَمَا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يعني رب العالمين درجت القيامات بحيث انك شيء كيدياو شيء كيدياو دي جزاء بحسي في قاتتك وقتها تفسير في قاتتك أبدا رب العالمين دلدلوي كاسيجد تفا أوي چاري أكاسيكاس عبتني نجو وكر وهي يعني دلبي. دلبي. رب العالمين ألم ترى أن الله يعلم ما في وما في الأرضي ما يكون من ثلاثة إلا هو, هو رابعهم يعني بش هكذا كسرتني أذكر رب العالمين يدل كيش دا يدل يجارة يعني بش ذيك أسيب تني هو عاجزناك رب العالمين يدل كدا يدل تدا وده بش دبانيه تدل وده هو ظلم بهند من يعني بجي بجي في آياته رب العالمين هي ي هاي رب العالمين قال ليش داو بتنه مايه دا ودا تلويش كاسي رب العالمين بشتواني لك تدبيس يا اخي ولا من شي جاوا حاجز ندرك اشتهكي وش داكرم رابع الزانك يردد رب العالمين جتدا انه هو رابعهم ها ان الله هو سادسهم اجهر على ركيدي هبي ان الله بكل شيء عليم رب العالمين عن موذنب همشتكي هاي اشته اشكرابيت منيه وياب دنك بالندي متكرن على العالمين علم بهاي ابي دنك نفيوتي ونهاني متكرن على العالمين علم بهاي ابي نوف الدوله ويش نوتي ادريش اربع العالمين تش بهاي علم بهاي اوش تشيش نبي دو تش نابيتش اربع العالمين علم بهاي مزانين هموش دكي هاي وهمو حف ايته همو بوند بر العالمين دوم ديار كد اربع العالمين المزانين هموش ليف جلت عبادتي بكث وقناها خلقار زيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أسأل الله وسلم على خير القلبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.